اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند 114. عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 115. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 117. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَلَمْ يُؤَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَْ يطعُكُم في كَثير مِنَ الأأَممرِرِ التم وَلَ اللهَّ حَبَ إلَكُمإمَانَ وَزَيََّنَهُ فِي قُلوبِكُم وَزَيَْنَع فيِي قُلوبِكُم وَكَروا وَهَا إلَكُمكُف أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما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 117. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 118. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم منه من عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا 119. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 110. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين أعلموا 117. ونجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 118. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان افرمكم من عند الله اتقاكم 119. إن الله عليم خبير 110. قالت الأعراب آمنا 111. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 112. وإن الله ورسوله لا يلت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 117. <تصفيق> قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم 118. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم